فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاق الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى